يريدون أي يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة تقطع أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا نكلا من الله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 جَك وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرْ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّ بسماعون لقوم آخرين لم يأتوك لم يأتوك يحركون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذوك ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك أحير قلوبهم، لهم في الدنيا خزي، ولهم في الآخرة عذاب النار.